تَقُولُ اللَّهُ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُو الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالَهُمْ إلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُبَّا كَبِيراً وَإِنْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ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 فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها او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 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد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 فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما انما التوبة الى الله للذين يعملون السوء ابي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 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء أكرهن ولا تعذلهن ولا تعذلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أي يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قطرا فلا تأخذوا منه شيئا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 إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وَأََّا وَخَالَاتُكُمْ وَخَااتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْ الأُخْتِ وََُّهَا تُكُم الَّ أَرضَعنَكُمْ وََُّهَا تُكُمُ الَّاتِ أَرضَعنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وََّهَا تُنِسَائِكُمْ وَُم ما هات نساءكم وربائكم التي في حجوركم وربائكم فِي في مِنْ من نساءكم التي دخلت بهن فإن لم تكونوا دخلت بهن فلاجناح عليكم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 وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا أن تبتغوا بأموالكم محصينين غير مسافحين فمستمتعت به منهن فآتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتون به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت فما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات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 محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عند تراض منكم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 والتي تخافون نشوزهن فعذبون ويهجروهن في المضاجع ويهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أعطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين, والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل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 وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يكن الشيطان لَهُ قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم علماء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 أَو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا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 ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعينا وراعينا لي بألسنتهم وطعن في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعن وسمع وظرنا لكان خير لهم وأقوى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 آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نقم سوجوها فنردها على أدبارها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا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 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها أبداً، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا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 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول لإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن قتلو أنفسكم أو يخرجوا أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم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 فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ الْنَّبِيِّنَ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 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُضِلُّ بَعْضَكُمْ وَإِنْ أَصَابَتْكُم مصيبة قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كَانَ لم تكن لا يقولنك ألم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما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 وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى عد الدنيا قليل قل متى عد الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى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 وَإِنْ تُصِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كل مِنْ عِندِ اللَّهِ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 فَتُمِّنْ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُونَ والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكنى أ فلا يتدبرون القرآن أ فلا يتدبرون القرآن ولو كان من حندي غير الله لوجدوا لو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 اتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ودوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَخُذُوهُمْ وَقُتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ لِيَوْمٍ وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ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 ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنو قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسو فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفؤ أيديهم فخذوهم وقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفت مولهم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 فجزاه جهنم مخالدا فيها فجزاه جهنم مخالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا واعد له عذابا عظيما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 أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ نَمُوسَاءُ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلًا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوما غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه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 وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى, ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم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 ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيمًا وَمَن يَكْسِبَ إثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبَ خَطِيئَةً أَوْ إثْمًا ثُمَّ يَرْمِيهِ بَرِيَاءً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 نوليه ما تولى ونصليه جهنم ونصليه جهنم وساءت مصيره إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثَ وَإِنَّ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضللنهم ولأمننهم ولا أمرنهم ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ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 سندخلهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبداً وعده الله حقاً ومن أصدق من الله قيلاً ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب.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 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلح والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح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 وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّطَا يُغْمِلِ اللَّهُ كُلَّنْ مِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 إِنْ يَكُنْ غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوَّلَ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَاءَ تَعْدِلُ وَإِنْ تَلْوُ أَوْ تُعْرِضُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 مذبذبين بين ذلك لا إله إلا إِي ولَا إِلَهَ إِلَّا إِي وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أتريدون أَن تجعلوا لله عليكم سلطان مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك تجد لهم نصيرا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 إن تبدو خَيْرًا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء، فإن الله فإن الله كان عفواً قديراً.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 أولئك سوف يأتيهم أجورهم وكان الله غفور رحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقال أرنا الله جهره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 وكان الله عزيزا حكما وإم من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم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 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبي من بعده وأوحينا وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوسف وهارون وسليمان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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِلَّا لَيْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَيْ يَكُونَ عَبَدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ ويستكبر فَسَيَحْشُرُهُمْ فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوُفِّيهم أجرهم، فيوُفِّيهم أجرهم ويزيدهم من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 يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا وانزلنا اليكم نورا مبينا فام من الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكذاله